أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وَأَلَّا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، فإنني عزت برب ما ربكم أن ترجون، فإن لم تؤمنوا لي فعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون فاترك البحر رهبا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وجروع ومقام كريم